حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو التاع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى التاع يقول الكافرون هذا يوم عزر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه أني مغلوب فانتطر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزا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 تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب السهود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسع ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون وزمن الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم والصبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر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 كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاطبا إلا آل لوط نجيناهم بتحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمثنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر